و و بحاني و لقيتك شي حدا يام و دا.. هاي رقى انا و اللي ما ايش الميزيريه انا وتسعى تلال ولورو ودره ما راح يبغي صغير نعيش اوه Ma teryaliz ma andak shlah qal rak bik albi tabatru ma teryaliz تبدليني <تصفيق> تبدليني تبدليني ديام سهلة تفهميني صعبة وغلب ديام الله جز مني صبحي هان ديام صبحي حداه وداير ثاني والثالث يستعلي Kei Sivar وعي تنعني وعي طوان وشوفر بيكو هالشايبان وشوفر بيكو هالشايبان وشوفر ish تيقل سوا انا يا واقل تينا سوا انا يخدم انا نخدم المال تينا سوا انا يا واقل الخبز في طبوي وانا جيعان ما في سوقي وانا حشام تينا سوا يا واقل تيقل سوا انا يخدم انا نخدم جيب المال بايك <تصفيق> وانا <تصفيق>